بسم الله الرحمن الرحيم والسماوات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان بالله العزيز الحميد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 إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يليد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم بل هو قرآن مجيد في لوح محبوض